وَإِذْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلَ عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِشُرَّةٍ مِمْ مِثْلِهِ وَالعُرُشُ هَذَا أَيْكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ